أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء. أليس في جهنم مثوى للكافرين وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ فَصَدَّقَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخرفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضيل أليس الله بعزيز ذي انتقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قُلْ أَفَرَأَيْتُمَّا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِغُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ غُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ اللَّهُ عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عمل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اِهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ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 أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعَطِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْوِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 قل اللهم فاطر السماوات والأرض علم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون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 وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاطَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوْتِيتُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ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 والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين ولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيفوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون فاتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فرط في جَنبَ اللَّهِ وَإِن كُنتُم مِّنَ السَّاخِرِينَ أَم تَقُولُونَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولُ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ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 وَمَا قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يَوْمَ قيامة والسماوات تطويان بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون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 وَوَفِيَ كُلِّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيَقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمْرَةٌ حَتَّىٰ تا إذا جاءواها فطحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسولم منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذر لكم لقاء يومكم هذا هُنَّ بَلَى وَلَكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ طِيلَدٌ خُلُّوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وسيط الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زمراء حتى إذا جاءها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طب فادخلوها خالدين.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 وقضي بينهم بالحق وطيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب مقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل فيه آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد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 قد كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار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 ربنا مسعك كل شيء الرحمه والعلم فغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وماهم عذاب الجحيم ربنا مادخلهم جنات عدن التي وعدت ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تطي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم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 قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذَلِكُمْ بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وَإِنْ شَكَّ فِيكُمْ فَيُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ فادعوا الله مخلصين له التين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلطي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم بارزون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 والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاطبة الذين كانوا من قبلهم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 إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معهم واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ظلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبتل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكفر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم في البينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذب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 يا ظالمي لكم الملك اليوم الظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا قال فرعون ما اريكم الا ما ارا وما اهديكم الا سبيل الرشاد اقول للذين امنوا يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل ذا يظلمون حيا عد وسموت والذين من بعدهم وما الله يريد ظلم للعباد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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جفار وقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع ولع إله إله موسى وإن لا ظنه كاذبا وكذالك زين لفرعون سو عمله وسط عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب فقال الذي يا من يا قوم التبعوني أهديكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار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 لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مرتنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فَسَتَنْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ فِي الْعِبَادِ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 وَإِذْ يَتَحَاتُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُوا الْرُعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النار وَلَلَذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِنَّكُلُ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَتِ جَهَنَّمَ دَعُ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنْهَا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ قالوا أَوَلَمْ تَكُتَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قالوا بَلَى قالوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي الظَّلَالِ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 ولقد آتينا موسى الهدى وأبرثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن بعد الله حق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 فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا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 كذلك فكل الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات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 هو خَلَقَكُم خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشتكم ثم لتكونوا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُوا أَجَلًا مُسَمًّا وَلَعَلَّكُمْ تَعَطِلُونَ وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ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 الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الاولاد في اعناقهم والثلاثين يسحبون في الحميم ثم في النار يشقرون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 ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكفرين فاصبر إن بعد الله حق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 وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَهُنَالِكَ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 ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاطبة الذين من قبلهم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 فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا تَنَجَّسَ الَّذِينَ بِاللَّهِ وَقَالُوا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ ۚ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا هَٰذَا سُنَّة اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَاكَ الْكَافِرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ حَامِيَبْ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ كتاب فصلت آيات قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما إِلَيْهِ إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إن إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستظيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين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 ان لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها ربا سيا من ثمرها وبارك فيها وقط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 يَا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فقضاهن سبع سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَعَ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا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 إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء نا لا أنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة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 حسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحب العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وَيَمَّا يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إلَى النَّارِ فَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِمِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ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 إنهم كانوا خاسرين فقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون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 إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة التي كنتم تعذون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تتعون نزلا من غفور الرحيم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 Oha, illa duhazın gizim. Vaima nazgın k min al şeytan nazgın, festeğiz bila. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربهم يك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسألون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا فَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّنْ أم يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَلُ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 اعجمي عربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ولائك ينادون من مكان بعيد، ولقد أتينا موسى الكتاب فختلف فيه، ولو لا كلمة سبقت من ربك لوضي بينهم، وإنهم لفي شك. ك منهم ريب من عمل صالح فلنفسه ومن أساء فعلها وما ربك بظلام للعبد صدق الله العظيم